إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا لا يات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال فَصِرْ خَمْرًا وَقَالَ لَنَا خَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا فَأَكَلُ الطَّيْرُ مِنْهُ قَدْ بَدَأَ لَنَا تَأْوِيلُهُ إِنَّ قال لا يأتيكما طعام ترزقا إِلَّا إلا نبأتكما بتاوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم وَقَالَ تَمَّتْ مُلْتَاهَا يَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ ضَلَالِ اللَّهِ عَلَيْنَا وعلى الناس النَّاسِ وَرَأَيْنَا لا يشكرون يا صاحبي السجن آباب متفرقون خير من الله الغاحد القهار ما تعبدون من دونه إلا سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا يقيم ولكن اكثرنا لا يعلمون يا صاحبي السجن ان ما احدكما فيشتي ربه قنرا وان ما لغر فيصلب فتاكل الطير من راسه وََلَم اللَ فِيهِ تَسْتَفْي وَقَالَ لَِّ لِن غَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنهُ مَقُنِيَذََِّك فَأَن سَابُ الشَّيقَانُ لِك رَوَبِّهِ فَلَ بِتَ فِي السِدِ بقْاسِلي وَقَالَ المَلِكُُ إِ يأَرَ سَدَذاَقرَات سِمِي يفُنْبُنَّ السَبَعَّْ جَافُ وَسَبَع سُبُلَ خُب يكُلُبُ السَبَاء النْ جَافُ وَسَبَاسُبُلَ خُب ل وَأخَوَريا بِساب وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فجروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغى ثم ماس وفيه يعطلون وقال الملك به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 قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحفحط الحق أنرى واتبه عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأمس إن الله لا يهدي كيدا